تحضير الشيخ كثير من الإخوة صدروا أسئلة بقولهم إنهم يحبونك في الله يقول وكذلك هذا السؤال فإنه قد تكرر من أكثر من يقول ما هو الحل وما هو العلاج لكسرة القلوب التي ينتاب كثير من الناس وكذلك قلة البكاء والخشية من الله والتكاسل عن قيام الليل والتهاون بالصلوات وغيرها من الأمور والمعاطي التي تحدث من جراء قصة القلب فما هي النصيحة وما هو العلاج لذلك فضير الشيخ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فأحبك الله الذي أحببتني فيه وأسيد الله العظيم رب العرش الكريم أني أشبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في مقعد صبق عند مليك مقتدر أخي في الله إن قسوة القلب بلاء وأي بلاء وإذا قسى للعبد قلبه فقد حيل بينه وبين الله القلب القاسي بعيد من الله والقلب القاسي محروم من رحمة الله فمن وجد في قلبه القسوة فليبكي على ما ابتلي به وليطرح بين يدي الله أما العلاج لقسوة القلوب فتسأل الله مقلب القلوب أن يرزقك قلبا لينا وعينا دامعة من خشيته قلبا رقيقا لدلاله ومحبته إذا ذكر تذكر وإذا بصر تبصر صل الله يعطيك وناديه وناديه يليك ولا يخذ ظن عبد صدق ظنه في الله بارئ أما الوصية الثانية فأصيك أخي في الله أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي فإن الذنب يطفئ نور الطاعة من القلوب وإذا, وإذا انطفى نور الطاعة في القلب أظلم ذلك القلب وتحجر واستحكمه الشيطان فلا يستجيب بعد إلداع الرحمن أوصيك أخي في الله أن تفر من الله إلى الله أوصيك أن تتفقد المظالم التي بينك وبين باريك فلا بد من ذنب بينك وبين الله أو لك قصوة القلب والله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون تفقد نفسك تفقد أهلك وزوجك تفقد أبناءك وبناتك فلعل مظلمة حالت بين قلبك وبين الخشوع ولعل مظلمة حالت بين عينك وبين الدموع ثم أقبل على الله بالتوبة النصوحي وجدتها قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر فإذا كان هذا في ذنب واحد يحرم المقام بين يدي الله فحري أن يحرم التذكر والتدبر لآيات الله أما الوصية الثالثة فخذ ما مما يرقق قلبك خذ هذا القلب الغافل الساهي إلى منازل الأموات واجعله, واجعله يعيش وبين أهلها ذكره تلك المنازل وأكثر من تسييع الجنائز فإن تسييعها يحيي بإذن الله موات القلوب انظر إليه محمولا وحيدا فريدا وانظر إلى أمنائه وأقاربه وعشيرته وأحبابه كل يكفكف دمعة وكل يدفف يدف يدف ما فاضه تفنه ومع هذا لا يغني له من الله شيئاً فإن لم ينكسر قلبك فخذه إلى المرضى وأقمه مع أهل البلاء واسمع تلك الصيحات والآهات والآلام التي يعيشها أهل الأسقام عِنْمَعَ المرضى حتى تعرف عافية الله ونعمة الله التي نعمك بها ثم خذ من العناج النبوي أدل اليقيم إليك وامسح برأسه وضمه إلى يديك ثم أحسن إليه وقربه وواسيه فإن ذلك مما يزيل قصوة القلوب لأن الله يرضى عن من أحسن ومن أعظم الإحسان إحسان إلى اليتيم ثم ثم كذلك خذ من عبير السلف الصالح وسير الصالحين من عباد الله المؤمنين من الماضين أدعوكم أن تعيش مع الأموات. مع أولئك أهل الطيبين مع أهل الصالحات والطيبات، أدعوك أخي أن تقرأ أسيرة السلف الصالح فإنها ترقق القلوب لله جل جلاله وأسأل الله العظيم رب العرس الكريم أن يحول بيننا وبين قصوة القلوب اللهم إنا نعوذ بك من قصوة القلب اللهم إنا نعوذ بك من قلب قاسم أمام ذكرك فالله تعالى أعلمت